ما عقوسة الأول الآخر وهو من السياسة الفرنسية الآن في المقال الآخر يخلينا يخلينا المسلمين فالآن يعني يعني يريدون أن أن, أن يأسلم لنا إسلاما جديدا على يعني على, يعني على نمط أنا... يعني عن السياسة نجسة نعم صحيح السياسة نجسة صحيح والذي يدخل السياسة تخيل أنت إنسان يعني كيف نقول ينظر في النجاسة هو الذي ينظر في النجاسة يعني تصيبه النجاسة ولا تصيبه وبقدر ما يشتغلوا بها بقدر ما تصيبه ولهذا نعرف ناس يعني ناس مصلحين يعني كانوا يعني في مقدمة الإصلاح وكانوا يشاروا إليهم بالبنى ومنهم من ألفوا كتبا في التفسير وعندما يصعد على المنبر. يهزوا, النا, يهزوا يهزون لا يهزوا النزيل كله، أقسم لك من كانوا في نزاع يهزون المسجد والناس تتف حولهم طرب قطع، أيمكن أن تتخيل بمجرد أنهم اتجهوا إلى السياسة بهذا النفوذ؟ اتجهوا إلى السياسة، نعم. نعم لعدم وجود منهجي. لا يعني أن التي البيئة التي, التي جاءت فيها السياسة في بلدنا. يعني نجسة نجسة لدارة كبيرة جداً مستح مستحيل أنك تدخلها وإن أسستها وإن وضعتها فمستحيل أنك تسلم من نجسة فيها مستحيل مستحيل مستحيل أن القائد والشرف لماذا لأنه يعني لأن سياسة سبقت سياسة الموضوع الآن سبقتنا يعني حتى إذا عرّت أن تضع نظاماً هذا النظام كائن لم في السياسة إذا فلن لا عندك لابد أن على ما تجيه، لابد تدخل معه، وتحت إعطائه، حتى تسيره، طلعه، وبعد ذلك تحس أنك أنت ضحت، إذا ذكر رجل الدين الذي كنا نعرفه وذن نذكر الأسماء، الله إذا تفسير من تبعات عشرة مجلدات، رجع الله تفسير من أسرعات عشرة مجلدات، يعني ليس من الشيء البسيط، نعم، فلما نجده ونراه في اكتفاز مع عاريات، هو ماذا يفعل؟ يتكلم كلام ويا يعني ويخف من سقفي مبادئه وإلا لن يكون هناك لن يقبل بذلك مجلس وثم هم يسخرون يعني يختارون على فلان راح أحضر له فلانة هي التي تحاول معه لا وكان مستفيض لا يحضر لك لا لا لا لمبدأ أنه هنا هؤلاء سحرة صار الآن يعاقب العالم على الصمت <تصفيق> يعني أنت يقول إذا لا تدخل السياسة ستجلس في البيت على صمتك. <تصفيق> <تصفيق>